فن الخط كان فن الخط قد لقي قبل العصر الأموي عناية مبكرة كبيرة منذ عهد الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد ذكرت المصادر أنه كان يمر على كتاب القرآن الكريم ونساخه فينظر إليهم ويسر بخطهم ويمدحهم وحيث كان من سنة الخلفاء والولاة في العصور الأولى الأمر بكتابة مصحف كامل مدقق مضبوط حسن الخط يوضع في كل مسجد ويكون إماما للناس ينقلون عنه متى شاءوا اقتداءا بصنيع الخليفة الراشدي عثمان بن عفان رضي الله عنه. يذكر أن والي مصر عبد العزيز ابن مروان قد أمر بكتابة مصحف ليوضع في جامع عمري بن العاص، فتسارع النساخ إلى كتابته. ثم اشتغل المزوقون بزخرفته وتزهيبه فبعد أن رآه الوالي أراد أن يستوثق من صحته فجعل جائزة لمن يستخرج منه خطأ إملائيا الأمر الذي كان قد سبب في إقبال القراء على تدقيقه وإعادة النظر فيه بدقة متناهية إلى أن عثر زرعة ابن سهيل أحد قراء الكوفة على خطأ إملائي واحد فقط فات النساخ تصحيحه وهو كلمة نعجة حيث كتبت بتقديم الجيم على العين وفاز بالجائزة وكانت جملاً وثلاثين ديناراً